السلام عليكم أرحمكم يوم معكم هنا بعد الله وقفنا عند صلات الصلاة عند قال الناضي برحمه الله تعالى وعبة وليصفة والدعاء وعبس وليفتاته فتعده مقيم اثناء وتزامن معيه او اثناء حركه المريض وعاده والاتكاس فان هذا لم يذكرها في الصلاه المقرر الشكل المعاش في الطباعه لذلك التحريراتي ان الالتفاف اذا يغادر حتى الخلاء صار من المبتدا غير المذكور وكذلك الالتفاف والالتفات والانتساب وعاده والانتساب عاده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 بالعدد أو بالحزم الذي أدى معنى الصلاة أو زمن الصلاة هذا يظهر مطلع والعدد أيضا في العدد باللحية والعدد في اكتير والحك إذا كان لغي جارب إذا كفر اضر الصلاة مطلعا كما قال أهل العلمين ومنه التلحن وحك إذا كفرت كنحنة من المصلي إذا تقر بالمقدار الزمن تجد أدى فيه الصلاة تمكن الصلاة لكن مجبب العادة هو الترغض في الصلاة ذلك رؤية أحد الناس في عازل أصلا كانوا يصلي ويعدثوا في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 الكثير من الأخوة الذين أرادوا أن يقوموا معشب على غير الشكل قالوا الدعاء السلام أطلقه كرهه ظلنا منهم أن الصدر الأول تم الفائدة إذا وقفنا قلو العباث والإتفاث والدعاء وسهدنا فأصرح قولي فقهاء قالوا أحد فقهاء قالوا أحد قال يعني ما قول فقهي ما قول علمي في الشكل الحادث قال الشكل الحادث كبرون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 وأن يقف على آية الرحمة فيسأل الله لفتله في نفسه يقف عليها وهل أن يسمى تأول القرآن أو تدفله ولكن هذا في غير الصلاة المكتوبة ولكن الملك ولكن مالك يكاربه للتقصير احتلال الصلاة الدعاء بإطراعته مثلا قرأ أحد المفاتحة وأمن وأمين هي دعاء مطلع ولكن الدعاء من بعد إطراعه هو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 ولكن أن يخصص الدعاء بعد افتراعات مطلقة اثناءها هذا المكلة له الفقهاء لأن الدعاء ما حذه هو حذ آخر وهو السجود وقالوا أيضاً الركوع لما يفرض أيضاً أن يدعوا في الركوع وربما كرههم للدعاء في الركوع لأنه لا تصور إطارة في الركوع هناك بعض إطارة بالسجود ولكن لم تاري إطارة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 لا يجب أن نردها ويجب أن نتمثلها لأنها لا خصوصة في الهيئة معناش خصوص في الهيئة الخصوصية نفسه في مسائل الأخرى لكن في الهيئة الظاهرة من الصلاة هي تعليم لعامة الناس النفسه كان يقبضه والعامة يجب أن يقبضه فما ورد لا في حديث صحيح ولا في حديث ضعيف ولا احتمضع أن النفسه كان يسدل في الصلاة يعني كان يسدل يديه لم يريد مطلعا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 نعم. <تصفيق> نعم. نعم نعم سأللي المكرهات نعم نعم ذكر بالعنوي بكم رجعان شire الله أولا البسملة البسملة لأننا ذكرنا في اللو دة بمكروهات رجعهم قال وكريه بسملة تعوذة قلنا البسملة هنا كرهتها لحديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم قلنا رأى حديث صحيح بأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم هو أنه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 واحد الباتيو خرج تبع ديك واخذ بعض الماء في سكن صغير وبدا يتوضا فراهو يغسل اطراف الصلوه ولا يعرف معنى ثم جاء وصل ماذا قال ماذا صنعت قال توضأت لي اصلي قال هذا هو المساج اللي كنت غنعلمك انايا هذيك الاطراف اللي كنخصها غير نقول زعما دائما تكش الماء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 ولو كان قال في صلاتنا كل سهلوا في صلاتنا كل شيء النسكي سوفر ولذلك ارتبع اهل الفقه احكام السهوي في الصلاة نسي في خمس مواضع من صلاته حفظات وكتبات وارتبع عليها اهل الفقه احكام السهوي في الصلاة فسبنا عمر كان يعني كان ينظم الجيش فاذا دخل الصلاة كان يريد عليه أين يضع المقدمة وهو الصلاة تقول هذه المقدمة هنا ميمان هنا تقول هذا ليس مش مشكلة يعني لكن واحد كيف تتفرج مسلسلة الخالعة أو الأفلام ويتفرج في الانترنت الصور الخالعة أرى أكيد لما سأجي يصلي سترى أولو ذلك الصور اللي ليس مزيانة ويبكته الشيطان بذلك يبكته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 فإن بعض الناس بغيني يقولون لك لا انا اغاني بحال بحال هو شنو كن اغاني المزينة و اغاني المفزدة حتى الامام الاصبيهان الكتاب يلو كان اسمه كتاب الاغاني معنى في اشعر الشعر اغاني النفس عظم يقول ليس مننا من لم يتغنى بالقرآن معنى هذا الترداد اسمه اغاني عندي فإذا لازمه وكان في هذه الاغاني كتف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 كان عادي لا تعارض فيه مع مع الشرع وليس فيه محتوى العقيده شي واحد كيجي للعرس وكيغني مدح الرصاص له هذا ما عنده ما عنده علاقه بهذا الشيء ما أقول لك في العرس العرس فيه اغاني ماشي مشكل غني شي اغاني شعر شعر مش مشكل ما ما عندي نعم نعم <تصفيق> الآلة الوحيدة التي وردت تخصفها هي الدف قال, قال فصل ما بين الحالين والحرام الصوت بالدف وقال أقيموا الأعراس واضربوا عليها بالدفوف لكن أن تعدوا إلى معازل أخرى هذه فيها أقوال للعلماء وأنا عندي إن شاء الله أمجها أحددك الدف دائما دائما رأيها شوية كي الدف كيكون كي غير في كي كيكون في العرس هم تيكون في العرس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 العبت في الصلاة نعم تحدثنا عن هذه الانتفات في الصلاة نعم تحدثنا عنها قال ولا يهتفت كالتفاتي تعالى بك نعم الدعاوة اثناء الكراسي وكراسي إن اللي كهتفت أحد سرق بغي يسرق صبات أو جاسوس واحد فيه شو يجيب بكل نعم دعاء اثناء في الركوع الدعاء اثناء القراءه وفي نعم زين التخثر في الصباع نعم الصرمد البصري في الصباع نعم صح انتقل ان شاء الله الى تصلوا في اقسام السلامات نعم في اقسام السلامات قل وسم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 مساله بحال دابا حنايا اذا مشيتي تصلي في شي مسجد من المساجد الفخمه شفتها بينا مو هي الزيد لا لم يا ان شاء الله البصار كيكون في مواطن سجد هو اللي كيحقق الخشوع قبل ما تدخل الصلاه شوف ما بعد الصلاه شوف ما بغيتي الا فيما حرم الله ان شاء الله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 قسم الصلوات مهما ما بين الصلوات اللي هي فرض عين واللي هي فرض كفايه واللي هي سنن راتب واللي هي نوافل ادو نقسموا ان الصلوات نعم فصلوا وخمس صلوات فرض عين, عين. شنو هما صلاه الصبح ما كنسميوهاش صلاه الصبح تصلى وقت الفجر الفجر وقت واش اسم الصلاه اللي تصلي فيها الصبح وأما ركعتين السنة كاسمها الرغيبة يطلق عليه فجرين شاء الله مش مشكل. صلاة الصبح وهي ركعتين جهرا صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب وصلاة العشاء عناش كن بكرهم شي واحد جر الله الشعلوتر صلاة مكتوبة نعم هذا فرض عين معنى فرض عين يعني كل واحد يلزمه ان يصليها كل واحد فرضون على عينه هو هتقول شي, شي واحد يعجز يصلي وصاحبك يصلي يقول له خيال لديك سلا ضربها في الجوج ولا صلي لي معا ثمين كدس اخشوا كل واحد يصلي الرأس سواء في جماعة او في فر يعني اقيمة الجماعة انت لا تسقط عليك حتى تدخل ضمن الجماعة نعم. وخمس صلوات فرض عين وهي كفايه لميت دون مي وهي كفايه مين. فرض كفاية هذا صلاه الخمس فرض عين وصلاه الجنازه فرض كفايه اي الصلاه على هذا فرض كفائي أو فرض كفاية شنو معنى فرض الكفائي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 مروضها التكبير أربع دعاء ونية سلام سر تابعة هذا بالنسبة من الفرائل صلاة الجنازة أربعة تكبيرات وبعضهم أورادات سبعة تكبيرات منهم الشيخ الحافظ حافظ الدنيا أبو الفين أسدي أحمد بن محمد لم تصدق أحمد الله عليه له كتاب اسمه الإجازة الإجازة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 بمعنى إذا قام بعض الناس بغسل الميت فقطع عن الكله وإذا قام بعضهم بتفنيد سقط عن كلنا وترون كسوف عيد الاستسقاء صنام انتقل الى الانواع الاخرى من الصلاة وتر الو اي صلاه الوتر صلاه الوتر ذ كسوف عيد الصلاه في كسوف وصلاه الكسوف اختصرت الكسوف حينما مد كاسف الشمس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 ولكن أه أه أه نشقل قالوا ان عندهم فرق بين الفرض والواجب صح وحنا قول سنه مؤكده سنه مؤكده اي الصلاه ركعتين والخطبه لا تؤكد فيها ان شاء حضر وان شاء صرف فلذلك جعلت الخطبه بعد الصلاه ولم تجعل بعد الصلاه اعاد ورجع قبل الصلاه لما كان استماع خطبه الجمعه واجب عن المصلي حصر الامام المصلي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 فربما تركه لذلك أنه إعراض على الله تبارك وتعالى ولكن ما فيش تشدد في ساعة رحمة الله تبارك وتعالى نجيب نفل مطلقا وأكلاب تحية ضحى تراوح تحية في المسجد سنة مؤكدة التراوح رمضان سنة مؤكدة نوافل من مطلقا ولكن ما استثنا من نوافل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 فأراد أن يجلس مثلاً لحضور الدرس أو كذا فلا يجلس كعط... كعركعتين الناس قالها مطلقاً حد مطلق ولا قرنة للتقيل هنا مع النجل لا قرنة لا الحضية والعفية ولا الحضية أي ذلك قال المزاقف عيد صلاة لها سباب وصدق مثلاً الفائتة قضاء الفائتة إذا تذكر الإنسان أنه لم يصل العصر وتذكرها وقد دخل وقت الكراها وشخص سوء تدخل وقت كراها أنا لا يريد الناس كل.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 يعني لا يمكن أن نبي صلى الله عليه وسلم أداها ورغب فيها الصحابة وليس يكون فيها نفع نعم ها؟ لا خلاص مش, مش مشكلة انتقلوا يأخذ انتقلوا الآن سنن المؤكدة الآن سنبديه بالسنن المؤكدة لأن هذا كان يصير سنبديه بالسنن المؤكدة السنن المؤكدة يعني القسم, القسم الصلوات اللي هي سنن مؤكدة نعم في ذكر السناني والرغ... والرغائب والنواف والرغائب والنواف نبدأ السناني المؤكدة دولة ما هذا؟ مش لا قال لديك فقي سيدنا وسيدكم شاء لا أفتن وعسكي كيف تنطردهم من المصحف لا أفتن يدير فيه الخيوط واحد حمار واحد قياد واحد زراق واحد كذا يقول زيلا سيدنا وعاف كل واحد معلمه له كذا كذا كذا زيلا سيدنا كذا كذا كذا يديره تحت العليا دياله كي يسليه ديال دي. وهذا المصحف دي الوقت كان اذا عندك مصحف تقدر تشارك لان مكنوا الكتب والمصاحف واذا عنده شي واحد كتب يقول له في لان عالم علش عنده كتبه ان كان عم بتوفر الكتب فجأة يعني اعتنى بالمصحف وغلفه برق الغزائي فتان الداء اندى وتلقى ذاك شوية الرحا من المسيد وخلى شوية البار نساها فجاء كلب حاسبه رمفا اجبدو غضيه المجال فقيمسكين دوت طلبة زيد سيدنا زيد سيدنا واندى يجبع المصحف مكينج ويجبع الاثر للكل قلوا سنن سيتكم دول كلام <تصفيق> قال الناظم رحمه الله تعالى اقتر لنقص قبل السلام سجدتان او سنان. هذا بالنسبه لسجود السهو سجود السهو وهذا مما تاكد في جبر الصلاة وبعضهم جعلها مما يجب أن ترقع به الصلاة لأن الناس رفع على ذلك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 لا يجزئه سيوجد سيوجد الركن فإشني كيولي عنده هنا يا كيولي عنده زيادة سمتون فقشكو النقص إذا لم يأتي بسنة من سنان الصلاة أما إذا مداش ركن من ركن أركان الصلاة سيوجد نعطيكم مثال إذا دخل إنسان في الصلاة صلاة ظهر مثلا ثم قرأ الصورة ولم يقرأ الفاتحة الفاتحة ركن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 فإنه يزيد الرابعة فإذا كان قد صل ثلاثا لما غيسجد غيبير غيكون غي جبرا للصلاة وإذا كان قد صل أربعا يكون سجوده ترغيما للشيطان يكون سجوده ترغيما للشيطان هذا بالنسبة للشيط على مسيقا ثم إن شاء الله سجود سجوده فصدد الصداد نعطي يكون أسئلة في السجود نعطي <تصفيق>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 نقم السن كان يزيد السن قصروا لنقص السنس سواء يسان قبل السلام سجلتان أو سنان إن أكدت ومن يز سواء سجل بعدك لو النقص غلب إن وردت أقول هذا ليش لكم إن شاء الله 4 أوجه هو النقص المطلق وزيادته المطلقة وجمعه بين الزيادة النقصان والشك والشك قل غلب النقص إذا كتب في, في النقص أو في زيادة دائما النقص باش تزد نعم إذا مثلا أشك في غرياء ورقم غرقات الخامنة وستشعر في مثلا يقوم مثلا وستشعر لأنه في غرقات الخامنة يتم الصلاة أولا أنه أو غير الحياة نعم يتم الصلاة يتم الصلاة أن الله سمعت يقول ولكن يبتلوا أعمالكم بعضهم قالوا يبتلوها لأنه ليست مجنسي ولكن رجوع منه إن شاء الله متأكد. لكن إن شاء الله استدرك قبلية مع قرب السلام واستدرك البعدية ولو من بعدها واستدرك قبلية مع قرب السلام قال فقش غارب فقش قبل السلام ما القبل؟ حينما تنتهي من التشهود حينما تنتهي من التشهود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 وصدركي بعدي أولو من بعدها معناه لا يغتله الفصل بالزمان بخلاف السجد القبلي إن شاء الله نعم عن يحمل هذين الإيمان عن مقتدين يحمل هذين الإيمان بالنسبة للمأمومين الذي يصدخ في الإيمان يصدخ في الإيمان إذا أخطأ هو المأموم أخطأ مثلا أخطأ في إيش؟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 إذا قرئنا ثم قعدنا لا يسمى هذا تكراره ولكن أن تكرر الفاتحة كلها فإنه زيادة في القرآن والركن لا يقرر إذا قرأ الإمام لا يعيدها المستخلف الذي أخلفه الإمام بعده إذا أحدث لكن إذا قرأ قد فإن شاء اكتف بقراءة إمامه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 إن كان لم يتجاوز ثلاث آية في النهاية حكم أن يعيد إن شاء الله لاتصل قراءته لاتصل قراءته معه. إنسان صلى الله مفردا صلى الله جهدية وقرأ ثلاثة آيات من الفاتحة بالسر ثم تذكر فماذا عليهم يجعروا يجعروا ولا شيء عالي ما ذلك تنقل قبلت لا يجعروا يجعروا يجعروا بالجهر ولا شيء عالي إن شاء الله لأن السر لم يلحقي الفاتحة كلها إلا إذا غلب ثلث فات من ثلاثة الآيات فقط من ثلاثة الآيات فقط فاتهم النسبة الآيات المصف الأكبر أربعة ومصف الأصغر ثلاث آيات فإذا قرأ النسبة الأكبر أربعة الآيات بالسر وجب عليه إن يعيد بالجهر همتم؟ وإذا غلب النصف الأكبر في الحق فلا شيء يعني إن شاء الله ناس الله غالف آية سرين فذكره فبدأ بالجهر في الآية الرابعة يعني فالذي غنب عليه في قراءة الفتحة هو الجهر وليس السر إن شاء الله فتكون كأنها قرأة في السر هذه السر لا يعنيها إنما في الزيادة والمقصة هنا قيل الجهر والجهر مائع الجهر إنه مائع كينش يكون عنده الأطراف كينش سؤال خور نعم نعم قلت بالنسبه للمكاره كنت غتسال لي انا دوك بعد السجود بلاي كيستنى نعم نعم نعم اذا تتسند بالقرانين من اجل الدعاء انا قلت لكم ذات النهار المثال ربما الحصه الماضيه قلت لكم جائز ان ذكرها لا اي مثلا قلت لا يجوز في السجود قراءه القران ما كي الدعاء فاذا جاء الدعاء والدعاء جابوا بالايه جابوا بالآية هذا هو قراه على اساس انه دعاء تباس ان شاء الله نعم قالوا نعم ش ش دخلت تقدر كملتينا أو قمت إلى الثانية تكمل وتخفف ان شاء الله لأنها من قصر تبطل العمل لذا كنت بديت تفرق على الأولى تخرجوا من الصلاة تخرجوا بدون تسليم لا مشي مشكلة تخرجوا فقط تخرجوا لم يريد تسليم فيها بزر الناس يسلمون لكن عاد إن شاء الله أشتهد ولكن أن تخرجوا بدون تسليم لأنهم لم يريد تسليم لأن حملها تكبيرتوا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 يضيف اليها الثانيه ويسلم ما يمكن من واحدة حتى لا يبطلها ان شاء الله ها لا؟, لا يبطلها ف اذا استوفرتك واحده ثم اقامه الثانيه فدخل الامام يخففها ان شاء الله يخفف ويتمها ولكن اتمام التخفيف ما بتفير. ما يتوجب باليان فشيء حتى يدخل الامام وهو عادي يجي الخشوع لا يخفف ويتمها. حتى لا يقع على ولا تثروا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 لا بأس, بأس, بأس. وحتى الصلاة القلاة الصلاة تسلب صبت في الخالة او شرط جانزة فيها قلب شعب نعم صافي؟ نعم مالذي بحضة إسانية تنعيب على شيء يتخذت فيها شي كيفية. جمعة. جمعة مثل مثل شيء كبير فهناك صار الجمعة الجمعة مثلا تحضر مثلا كل شيء حضر الشيء يتخذ في احدى نجيب صابعي في, في تسعب تبعيش وكي الحمد لله شيء كثيرا في احدى نجيب صابعي جمعة في احدى القطورة في احدى نجيب صابعي جمعة في بقى مزيزة تبتنس عندما تجيبونها جمعة في كل ناس يكفرون احدا شيء يطالون الجماعة لان فرشنا ان الجماعة مطارنة هل يصلون الجماعة؟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 هاد الناس اللي كيجيو ما كيلحقوش كيدخلوا للجمعه ما كيلحقوش الجمعه هاك ماشي ماكيتساعوش ماشي قضيه انه هو غير التساوع يقدروا يزاح ما شافوا في الدار ويستمعوا للخطبات اللي يسلمون بعد الامام واخا قبل الدين ماشي مشكل فهمت حتى دابا اذا ما كينشهد الحل هذا وكاين حل اذا في الوقتي او الزماني ساعتك يقوم يقيموا جمعتين لادراكي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 ربما أخذهم شغل أو كذا وليس مفدوا بالجماعة إن شاء الله وهذا قد يحتاجوا إلى إجتهاد هذا ليس رأيي، ليس قول مطلع تم جمع المقبلة ويجب أن يبحث إن شاء الله مقابلت بكاتل في مصرح التاسي خارج أو بسرع نتكتب عن الإمام بالبور فإن الإمام السجنة وحي هو قام و ثم نطلب السجدتين يعني احنا عملنا تجيبنا السجدتين يعني ما كتشوفوش شحال لي كنا نعم لي كنا هل هناك شيء يجب أن يتسلم معك؟ ذكره هل يجب أن يتسلم معك؟ يجب اختلط الحابل في النابيل في جديد سكة جديد نعم شاء الله شيء مرة صنعنا سعود الركعة تابعين بالبقر الإمام قام إلى الخابسة الإمام قام إلى الخادسة ليصل إلى الخابسة نزل من المنزل الناس اللي مورا واحد مقل سبع الله تبعه ما فهموش مش مناقل علشان ان الامام عمره غلط وما تصورش انه تقو به و احنا ان نقل الله كبار نزل من المنزل لقينا الناس قم بتاعمله اصحابين غلطنا و المذر السجود شكي نوت شكي ما ينتعم فلات حاله كان صبي هذا وعاد الشيخ قدامي كنا كنديرو السجود كنقول الله اكبر اول الله أكبر في كل سجود كنقول حنا 9 دالمي تاع حميد شي 15 18 <سيح> <سيح> باش باش نخلص <سيح> <سيح> <سيح> لا حول ولا قوه الا نعم قال لي الله اذا اختاروا باش حاينا مع مافيش يا عزيز الله صحيح إنما فانتيش غادية إذا تبين لك ما تفعل تبني على ما استيقان لكن لما تخلطي عرض إن شاء الله صلى الله عليه وسلم كيف نقول تنسي سألنا يا الله سبحانه ربك رب العزيز عما يشكون و السلام